بسم الله الرحمن الرحيم المشكله في من يتلبس بلبس الحمل وهو ذئب بار وهو ذئب بار وهو ذئب بار الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون في هذه الايه المنافقون لما راوا تحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في المدينه وان الامر بدا يستتب له جعلوا يبحثون عن علاقات خارجيه لم يستطيعوا ان يغوا الناس في المدينه فبداوا يمدون ايديهم للعدو الخارجي فمدوا يدا الى اليهود مدوا يدا الى كفار قريش ونحو ذلك اليد التي مدوها الى اليهود واضحه في هذه الايه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 ثم وصف المنافقين فقال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اذا من اعظم صفات المنافقين في كل زمن انهم يقيمون علاقات مع العدو الخارجي فاصلا ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح هي بيحون على ما سروا في انفسهم نادمين من صفات المنافقين انهم يحلفون على الكذب تاتي اليه وتقول انت الان تطالب مثلا ان المراه تشتغل مثلا في المكان الفلاني الذي فيه عليها فتنه ودعوه الى الخنا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 في المجتمع اريد المراه ان يكون لها كذا وكذا يقول لك والله العظيم يا اخي اني ما اريد الا الاصلاح والله العظيم ان قصدي بس اننا نتطور والله العظيم قصدي ان المراه تطلع يكون لها دور في المجتمع والله العظيم ويحلف لك 100 يمين وسبحان الله اذا تاملت في حال المنافقين وجدت انهم يكثرون الحلف اساسا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اخي المسلم